وَتَطُوفُ فِتْنَةٌ لَّن تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم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 মূলিমানি না হবা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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً, حجارة مِّنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سمي <سؤال> الله لمن حمده <قبل الحن> ربنا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 ل فَسَيُ فِقُهاَا ثُ تَكُ عَيْهِم حَسرَ ثمُ يُلَبون وََّذينَ كَفَروا إى جَهَنَّما يُحْشَرون لمزَ اللهَّهُ الخَبثَ مِنَ الطَّيبِ وَيعَ الْ الخَبثَ بَعْضَهُعَ بَعضٍ فَيَركَُهُ جه.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 शुक्रवार थे बुधवार रत नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतटादेश्लमुक्त अबूजर रद्ला रसुल्लाह सल्लाहु आलहम भलो क्च की तुच्छ मन करा जदीयता तुम्हार भाइय खुशी मन सत्ता से ही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्याय अनुच्छेद एक हजार तिरानब्बई हादिस नम्बर छहजार तीनशन এমন এক কিতাব যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ আলা কোরআনকে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মহিনের সম্পদ নয় कुरान कुरानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحلها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله سمع الله لمن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهددوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده رب السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق وأنت الله الرؤوف الرحيم سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أرحمك وَسُبْحَانَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عمَّ فضلك فهديت فلك الحمد وعمَّ جودك فرزقت فلك الحمد وعمَّ حلمك فستَرْت فلك الحمد ولك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل الضلال الله اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله مَا علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبي كَ صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبي كَ صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل له في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيمتها وأمنها وتماسكها وتلاحمها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم الفقر والجهل والأسقام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتجمع بها فرقتنا اللهم وتعصمنا فيها من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول يا باسط اليدين بالعطايا يا باسط اليدين بالعطايا نسألك الأمن من الفتن والرزايا وأن تغفر لنا جميع الذنوب والخطايا اللهم يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم قاتل الكفرة المعتدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السوداء وجود الموفين بالعهود انك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, عنا يا دائما الاحسان يا دائي يا عظيم يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصفح يا واسع المغفرة يا من رحمته واسعت كل شيء نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تُعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وعلى آله نجوم الاهتدى وصحبه بدور التقى والدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم وقتفى وسلم تسليما كثيرا আসসালামুকুম রহমতুল্লাহ আসলামী কুমার আসার তুমি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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन करार् कुरान दिए निर्देशना जानते हम देख कुरानत बृहस्पतिवार सन्ध्या